أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتونى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهل نسفعا بالناصية دين خاطئا فيدع الناديه سندع الزبانيه لا تطعه والجد وقت